بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا بيوم يتأوأ أيام يوم القيامة. يتأوأ أيام يابصيره دل انسان ولاه يابصيره وارى ان قام هذه وارى ان قام لا تحرك به بسامك لتعجب علينا إنا علينا جمعه وقراءته. فإذا قرأناه فاتبعه قرآنا. ثم إن علينا بيان I don't know ظن أن يفعل بها الساق بالساق وانا مستن بشو